تَنَزَّلُ مَعَ الْقُرْبُ إِنَّمَا بَلَاوَنَاهُ وَمَا كَمَلَ بَلَاوَنَا أَفَحَبَّ الْجَنَّةَ إِلَاقْتَامُ لَرِمْنَها مُبْدِئِ وَلا يَسْتَنُونَ أَفَو فأصبأت كالصريب فتنادوا مصريب أَمْ طَلَقُكُمْ يَتَخَافُطُ <تصفيق> ع... والغضن و لا